الحمد لله من السماوات والأرض ومن ما شئت من شيء بعد الحمد لله من السماوات والأرض وما بينهما ومن ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيك ولا معطي لما منع. ولا راد لما قضي ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم صل على نبينا محمد في الأولين وصل على نبينا محمد في الآخرين وصل على نبينا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم اهدنا فيمن هذين وعافنا فيمن عافين وتولنا فيمن تولين وبارك اللهم لنا فيما أعطين وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضين تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وسائر أعمالنا اللهم أطلق ألسنتنا بذكرك اللهم أطلق ألسنتنا بذكرك وطهر قلوبنا من غيرك طهر قلوبنا من غيرك، وطهر قلوبنا من غيرك، وزك أرواحنا بتقواك، وزك أرواحنا بتقواك، واملأ صدورنا من مخافتك ومخشيتك، واملأ صدورنا من خشيتك. فملأ صدورنا من خشيتك نعوذ بك من فقر ينسينا ومن غنى يطغينا ومن شهوة تلهينا ومن غضب يعمينا ومن غضب يعمينا ونسألك رزقا حلالا يكفينا ونسألك رزقا حلالا يكفينا وإيمانا ينجينا وذكرا يروينا وحبنا يواسينا ورضا يغنينا ورضني يغنينا ورضني يغنينا, يغنينا اللهم غير أنفسنا بالقرآن اللهم غير أنفسنا بالقرآن وغير انفسنا بالصلاه وغير انفسنا بالصلاه وغير انفسنا بدموعنا وغير انفسنا بدموعنا وطهر قلوبنا باخلاصنا وطهر قلوبنا باخلاصنا اللهم بعزك وذلنا الا رحمتنا اللهم بعزك وذلنا الا رحمتنا اللهم بعزك وذلنا الا رحمتنا وبقوتك وضعفنا الا قبلتنا وبقوتك وضعفنا الا قبلتنا وبغناك وفقرنا الا هديتنا وبغناك وفقرنا هديتنا اللهم فرج هم المهمومين واقض الدين عن المدينين اشف مرضانا ومرضى المسلمين ارحم موتانا وموت المسلمين ضاءهم منصر الإسلام والمسلمين واعل بفضلك كلمتي الحق والدين قوي شوكة المجاهدين في كل مكان قوي شوكة المجاهدين في كل مكان، قوي شوكة المجاهدين في كل مكان، وأنزل السكينة عليهم، وسدّد رميتهم، وسدّد رميتهم، وسدّد ريم رميتهم، ويدهم بجند من جندك. ومدد من, مددك ومدد من مددك اللهم ارحم المستضعفين في كل مكان اللهم لا تغلق على الموحدين ابواب رحمتك اللهم لا تغلق على الموحدين ابواب رحمتك إلهنا إلهنا إلهنا إن الظن فيك جميل والرجاء فيك كبير إن الظن فيك جميل وإن الرجاء فيك كبير وإن القلوب بك متصلة، وإن الأياد إليك مرفوعا وإن الدعوات عندك مسموعة وإن الدعوات عندك مسموع وإن الدعوات عندك مسموع وأنت أغنى الأغنياء عنا ونحن أفقر الفقراء إليك ونحن أفكر الفقراء إليه ونحن أفكر الفقراء إليه نسألك ألا ترد الليلة دعوتنا نسألك ألا ترد الليلة دعوتنا اتراك ترد هذه الوجوه خائبا هذه الوجوه خائبة وقد سعت اليك خاشعا ورفعت أكف الضراعه اليك باكيا ورفعت أكف الضراعه اليك باكيا من قصد وانت المقصود والى من نرفع اكف الضراعه وانت صاحب الكرم والجود يا من ضجت اليك الاصوات بكل اللغات تسألك جميع الحاجات تسألك جميع الحاجات ونحن جعلنا الليلة حاجاتنا حاجة واحدة أن تعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا ورقاب ابائنا وامهاتنا من النار اللهم اعتق رقابنا ورقاب ابائنا وامهاتنا وجميع المسلمين من النار اللهم ارحمنا اذا عرق بنا الجميع وزاد بين الأنين وزاد بين الأنين وزاد بين الأنين ولا معين إلا أنت يا رب العالمين رحمنا إذا جاءتنا سكرة الموت ولم ينفعنا الفوت ولم ينفعنا الفوت ولم ينفعنا الفوت, ولم ينفعنا الفوت يا سابق الصوت يا سامع الصوت يا سامع الصوت يا سابق الفوت يا محي العظام لحما بعد الموت هو علينا الليلة سكرات الموت اللهم ارحمنا اذا ياس منا الطبيب إذا يأس الطبيب ولم ينفعنا بكاء الحبيب ولا دهشة القريب ولا دهشه القريب ارحمنا اذا ارتخت بنا اليدان وشلت الاركان وخرس اللسان وخرس اللسان وسكت الجنان وسكت الجنان اطلق لساننا بلا اله الا الله اللهم اطلق لساننا ساعتها بلا اله الا الله ارحم في الدنيا غربتنا ارحم في الدنيا غربتنا وعند الموت حاجتنا وفي القبر وحشتنا وفي القبر وحشتنا وفي القبر وحشتنا, وفي القبر وحشتنا ويوم القيامه طول وقفتنا ويوم القيامه طول وقفتنا وعند الصراط ساعتها زلتنا وعند الصراط زلتنا وعند الصراط زلتنا اللهم ان هؤلاء عبادك توكل ليله اللهم ان هؤلاء عبادك توكل ليله يرجون رحمتك ويخافون عذابك. يرجون رحمتك ويخافون عذابك. فجعلنا من من تباه بهم ملائكتك. فجعلنا من من تباه بهم ملائكتك. وتقول يا ملائكتي هؤلاء عبادي أتون الليل يرجون, يرجون, يرجون رحمتي ويرغبون في نعيمي فكيف لو رأوا نعيمي ويخافون من عذابي وجحيمي فكيف لو رأوا جحيمي أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم اللهم عافي كل مبتلا اللهم عافي كل مبتلى، وشفى كل مريض، واهدي كل عاصي، واهدي كل عاصي، واهدي كل عاصي، وتبع على كل نتاي، وستر كل بنت، واستر كل بنت وشفى كل, كل مريض، واهدي كل شاب، واهدي كل شاب. حببنا في بعضنا انزع الغل والحقد من صدورنا اكتبنا في جملة السعداء واصرف عنا البلاء واصرف عنا كل بلاء ونجنا من كل هم وغم ودا جمعنا مع حبيبك سيد الأنبياء رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنا وفي الآخرة وَقِنَا وقنا عذاب النار وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين